سبحان الله, سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده من قالها 100 مره في اليوم والليله سبحان ينسي. الله وبحمده لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال أو زاد عليه